ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامه يكفرون بشرككم لَا يُبَشِّرُكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكُمْ مِثْلُ خَبِيرٍ وَلَا يُنَبِّئُكُمْ مِثْلُ خبير